من الشري طول بني بسم الله الرحمن المتقين في Du måste البحرين يلتقيان بينهما برزق الله Jag <try> vill <to know> Jag ska få